بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر باسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا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 ورباطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الهه لن ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم نتخذون من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذْ اَعْتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاغُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمُ رَبُّكُمُ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّي لكم, ويهي لَكُمُ مِنْ أَمْرِكُمُ مَرْفِقًا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 وَنَقَلِبُهُمُ على اليمينِ وذاتِ الشمالِ وكلبُهمُ باسطٌ ذراعيهِ بالوصيدِ لوِئِطَّلعتَ عليهم لَوَلَّيتَ منهم فراراً ولمُلِئْتَ منهم رعباً ولمُلِئْتَ منهم رعباً وكذلكَ بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبتموا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبتموا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا انَّهُمْ إِذَا إن أَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ وَيَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَا تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُيَ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ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 وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَأَن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا إِن كَانَ الْمُهْلِي يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وساءت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 وَْلبسُونَثِيياابَ خُذْرَم منِنْ سُندُس وَإاسْتَبرََقِ متُتكينَ فيِيها متتكينَ فيِيهاَا على الأراءكِنِعمَ الثَّوَابُ وَوحَسُنَةْ مْتَفَقام مُِبَ لَم َمثل الرج لَْنِ جعلنا لأَحَدِهِ مَا جَّتَينِ مِنْ عَنَابِم وَوحَفَفْنَهُماَا بنَخْلِ وَجعلنا بينهَُا زَرع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 قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئرددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا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 عَسَى رَبِّي أَن يُتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا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 ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جيتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتموا أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وَلَا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُم لَّكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْنَاهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتَ مُتَّخِذَ المضلين عضداً ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتموا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن مِن كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ وَإِنَّمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنِ اتَّقَى وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ عَذَابًا مِّنَّا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروه زؤام ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراء وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبداً وربك الغفور ذو الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلاً وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً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 وَأَمَّ الغُلَامُ فَكَانَ أأَبَوهُم مِ عيننِ فَخَشين أي يرحقَهُماَا تُغْيانوا وَكُفْرام فَرَدَناأَ يُبَدّلَهُماَا رَبّهُماَا خَيرًَا مِنْهُ زَكاتَو وأأَقَ رَبَ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 وَيَسْأَلُونَكَ عَنْذِ الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمُ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامية وجدها تغرب في عين حامية ووجد عندها قوما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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً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 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحدا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا